بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على أبده الكتاب ولم يجعل له عواجا وَجِمَعُ يُذِرُ بَأْسًا شَدِيدًا مِلَّدُهُ وَيُبْتَكِرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَأْمُلُونَ الصُّورِ أَنَّ لَهُمْ أَنَّ لَهُمُ أَجْرًا حَسَنًا مَا كِسِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. فَأَعْلَكَ دَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَرِمُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِهَذَا الْأَثِيثِ أَسَفَا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى زِينَةً لها أيهم أحسن أملا وإنا نزاعنون ما عليها طعيدا جرسا أم حثبت أن أصاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباهم إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ وهي لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكبسرين عددا ثم ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصر ما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالعق إنهم فتيتنا منوا بربهم وزدناهم هداهم وَوَبْقَنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ خَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنَجْعَوْنَ مِنْ دُونِهِ إِنَّا لَقَدْ لقد قُلنا إذا شطص هؤلاء قوّا تَخَذُّ مِنْ دُولِهِ أَنِّي أَتَلَمَّزَّ يَتُونَ عَلَيْهِمْ لَوْ لَمْ يَتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بين فَمَا نَظَرُوا مِمَّ امْتَرَ الله اللَّهِ كَذِبًا وَإِذْ اتََّّزَنْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُونُوا إِلَى الْكَهْفِ فَأُونُوا إِلَى الْكَافِي يَنْصُرْ ويهيئ لكم من أمريكم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عنك فيهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله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 وَنَقَلَّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالوَطْءِ لا يَضْرِبُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ وَلا يَذَعُونَ لَهُ دُبُرًا وَمَنِ اقْتَتَلَ مِنْكُمْ فَاقْتُلُوا وَلا وَكَذَلِكَ بَحَثْنَاهُمْ لِيَتَثَاءَنُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِسْتُمْ قَالُوا لَبِسْنَا يَوْمَنَا وَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمُ أَحْمَنَا mbbi me lebiztum fedeázó adakonbíé köikum ávé ilelmedíne Felél voladjoná az köóámán felé átikikum bésztté, min óan éér el lapat انهم ان يوروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم, ملتهم ولن تنفلحوا اذا بدا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 ربهم أعلم به، وقال الذين غنبوا على أمرهم لا تغزل عليهم مسجد، سيقولون ثلاثة الروابع ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وسامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمون 10. 11. Fala 13. 14. 15. 15. 16. 16. 16. ذلك غد لله أن يشاء الله واذكر ربك إذا نفيت وقل عفا أن رَبِّي ربي أقرب من هذا رشدا وَلَبِسُوهُ فِي كَفِيهِمْ سَلَآسَمِئَةٌ ثَنِينٌ وَأَزْدَادُوا تِسْأَقٍ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِسُوهُ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ جُنُودِ والق ولا يشرك في عقمة أحدا، واتلو ما أوعى إليك من كتاب ربك لابد لك كلماته، ولا تجد من دونه متعدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشد يريدون وزاه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطعمل اغفلنا قلبه عن ذكرنا تباوى وكان أمره فرط، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليوم ومن شاء فيقر. إن اعتدنا للظلمين نرنا أعطبهم فرديقها. وَإِن يَسْتَغِيْسُوا يُغْوَثُ بِمَاءٍ كَالْمُهِ لِيَشْوِ الْوُجُوهِ بِيثَ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَأَمِنُوا الصَّالِحَاتِ لا نضيع أجر من أحسن أمدا. أن إكذبوا جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها يحلون فيها من السائر من ذاب ويلبسون. ويلباسون سيابا خضرا من سدس واستبرق متكئين فيها على نرائك نعمة ثواب وعسنة مرتفقا وَذَرِبَ لَهُم مَثَلًا وَجَعَلْنَا لَهُ جَنَّتَيْنِ شَاهِدَتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَعَفَفْنَاهُمَا وَحَفَفْنَا مَا بَيْنَهُمَا بِخَضْرٍ وَزَيْلٍ بَيْنَهُمَا ظِلًّا كُلَا تِنْجِنَانِ وَلَمْ تظلم منه شيئا، وفزرنا خنافر ما نهروا وكان له ثمر، فقال لصائبي وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا نو وأأذن فرق. وَإِذْ أَخَوَانِ نَذَرَتْهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قائمة وَلَئِنْ عُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَحَزِدَنَّ مِنْهُ مِّنْهُمَا مُنْقَلَبًا قَالَ لَهُ صَعِبٌ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن لا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا Wallad, izzad, halltad, mint te, mint mondtad, Allahnak a erő, ha nem خيرا من جنتك ويرسل عليها عثبانا من السماء فتصبح صعيدا ذرقا ويصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأعيط بثمره فأصبح يقلب كفه على ما أنفق فيها وهي خواوية على أروشها ويقول ويقول يا ليتني لمشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان متصيدا هنالك الولاء لله الحق هو غير سوابق و غير وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيُو كَمَاءِ نَنْزَلْنَاهُ مِنَ الثَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَسِيمًا تَذْرُرْيَاهُ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 وَاِذْ خَلَقْنَا النَّادِي الْمَدَائِقَ تَسْجُدُ لِآدَمَ فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْنِ سَكَنَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقُوا عَن اَمْرِ رَبِّهِ اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذَكِيَّتَهُ اَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ بِسَنَ الوَأَنِ مَنَ بَدَلَ مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّقِذًا مُضِلِّينَ وَيَوْمَ يَقُولُنَّادُوا شُرَكَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَاعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُونَهُمْ وَجَعَلَ بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَهَؤُلَاءِ الْمُجْرِمُونَ نَارٌ فَظَّوُا أَنَّهُ واقعوا ولم يجدوا عنها مصريفا، ونحن قد صرفنا فيها في هذا القرآن للناس من كل مثال، وكان الإنسان أكثر شيء إنجذابا، وما من أمثا يؤمن اَهْمِلُهُ د وَيَسْتَغْفِرُ وَذَهُمُ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قِبَلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُشَادِرُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدَعِضُوا بِهِ الْحَقِّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا زُؤًا وَمَا اللَّهُ مِنْ مَنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا زَعَلَنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَّتَنَا يَفْقَرُهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقَرَى وَإِنْ تَدَعُمُوا إِلَى الْهُدِ فَمَنْ يَهْتَدُوا إِذَا نَبَدَقُ وَوَبُّكَ الغَفُورُ ظُ الرَّحْمَةِ لَوْ يُوَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا عَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابِ بل موعد لن يجدوا من دونه موئنا وتلك القرى أهلكناه لما ظلموا وجعلنا بمعلكهم موعدا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ فَتَحَلَّلْ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوَمْضِيَ مَضِيئَ فَلَمَّا بَلَغُوا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا تَذْكِرَةَٰهُ فَتَحَوَّلَ الْبَحْرُ فِي صُخَّانًا وَبَدَا فَإِنَّمَا جَاءَ وَثِيقٌ لَنَفْتَهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا مَصْئَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذَا وَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وما أنسني إلا الشيطان أمذكوه واتخذ سبيله في البعض عجبا ولذلك ما كنا نبعه وارتد على آثرهما قصصا فوجد أبدا من عبادنا فوجد أبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وحلمناه من لدنا علما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 قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولن أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أهدس منه ذكره فانطرقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتا لتغرق أنا لقد جئت الشيح نمر قال علم قلنك لن تستطيع مئي صبرا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 بغير نفس، لقد جئت شيئاً نكرى، ولا ألم قل لك إنك لن تستطيع مي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تُصَاب إبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطاع ما أعلاه فأبوه يضيف ما فوجد فيها جدار يريد أن يقضف أقوم. قَالَ لَوْ شَتَّتَ خَطَّتْ عَلَيْهِ أَجْرَاقٌ قَالَ أَذَّفِ بَيْنِي وَبَيْنِ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 ويأخذ كل سفينة غصبا وأما الغنام فكان أبواهم من الفخشينا أن يريقهما طغيانا وكفرا فأودنا أن يبدلهما وان منه سكتا واقرب رحمه وانما الجدار فكان لرغنا مين, مين في المدينة وكان تحته كنز لهما وَكَانَ أَبُو مَعْصُوَلِهَا فَأَرَوَاهُ دَرَبُكَ أَن يَبْلُغَ أَجُدَهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَانَ ذَهُمَا وَعْمَةً مِنْ وَبِكِ وَمَا فَعَلْتُهُ عَلَى ذَلِكَ تَاوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبَرًا وَيَسْأَلُونَكَ أَنْذِ الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا INNA MAKANA LAHU FIL ARDI WA AATAYNAHUM MIN KULLI HATTA WA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 ما فسوف يعذبو ثم يردوا إن عبى فيعذبو عذابا قرا وأما من من وأمى لفوا لحاف فلو جزاء وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجَعَلْ لَمْ نَجَعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا فِتْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ عِطُنَا بِمَا نَدَيْ خُبَرَاهُ ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا أَبَلَغَ بِيْنَ السُّدِّينِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِ مَا قَوْمًا وَجَدَ مِنْ دُونِهِ مَا قَوْمًا لَا يَكَذُونَ يَفْقَلُونَ قَوْلًا قَالُوا يَنْ فَالْقَرْنَيْلِ إِنَّ يَا جُوْجَ وَمَا جُوْجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ فَهَلْ نَجَعَلُونَكَ خُرْجًا عَمَاً أَنْ تجعل بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سُدَّا 5. sag 경찰, ha valami, nagytok milrieg beszéljük sz resolezdük a. uszkodit a þaiz先生 العديد حتى Fel Yayfalat بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا شأله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا ثم افضعوا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا زاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفق في الصور فزمعناهم جمعا وعرضنا جمع يوائذ للكفرين عرض من الذين كانت عينهم الَّذِينَ كَانُوا بَعِيْنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَظِيْمٍ وَكَانُوا لَا يَفْتَطِيُونَ سَمْعًا أَفَعَصِيبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَخِذُ عِبَادِهِمْ دُونِ يَأْوِيَهِمْ إِنَّهُ أَعْلَمُ اَأَتَتْنَا جَهَنَّمُ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أن لهم يحسنون أخنا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائهم فحبطت فحبطت أعمالهم فَلَنُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَ ذَلِكَ جَذَأُهُمْ شَهْنَمُ بِمَا كَفَرُوا وَتَخْذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي خُزْعَةً إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في رؤوس خالدين فيها نزول الخالدين فيها لا يبغون عنها أي ولا قل لو كان البحر مذذاك لكلمات ربي لنا البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو قبل أن تفتك كلمات ربي ولو جئنا بمثله ماذا قل إنما أنبصر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقوع ربيه فَإِنْ يَعْمَلِ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَذَ